Ketam Allah على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا, قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلال بالهداه، فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا.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 نَامِيُهُمْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ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 Yang mencipta kamu dan yang sebelum kamu, agar kamu bertakulah. Yang menjadikan kamu tanah dan langit sebagai tempat رجبه من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله آذان دون وأنتم تعلمون وإن كنتم في رأي من مما نزلنا على عبده فأتو بسور فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ف. فتقن النار، فتقن النار, النار التي، فتقن النار التي وقودها الناس والهجرة.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 Masa lama bagus, tanpa apa di atasnya. Fanaa, yang beriman, tahu itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan yang berkhianat, berkata, apa كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحيكم ثم, يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق <تصفيق> لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فسوّى tak sebagi semaawatnya, Wahyu, dan setiap sesuatu. Dia adalah Yang Maha Kuasa. Dia adalah Yang Maha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 Kau tak tahu ilmu kita, Allah tak tahu ilmu kita. الارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا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 من تبعه داية فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار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 لما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا, ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا, تشتروا بآيات ثمنا قليلا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَن تُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ وَرَكَعُ مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ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 وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ itu bukanlah رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي melainkan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 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها عدل ولا هم منصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم شقا العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء Furqan bikkum al bahr, faanjainakum wa agrqan al firaun, wa agrqan al firaun, wa antun tazron. Waidwa'adna تخذتم العجل من بعده، ثم تخذتم العجل من بعده، وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، ثم عفونا عنكم. لِذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فقتلوه.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 Faakhadat kum al-caigat, wa antum ta'zurun. Thumma baghthna kum min bagh dimaut kum, la'ala kum ta'shkon.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 بما كانوا يكسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مبين اشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين واذا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك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 اهبطوا مصراء فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا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 خذوا ما آتيناكم بقوته وذكروا ما فيه وذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليت من بعد ذلك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 فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه حوبقره قالوا اتتخذنا هجوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقره لا فارض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 ما كنتم تكتمون، فقل نضربه ببعضها، كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك.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 الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون واذا نقل الذين امنوا قالوا Wahai kalau bagaikan kepada mereka, mereka berkata, "Apakah kamu akan memberitahu mereka apa yang Allah telah buka kepada kamu?" فَلَا تَعْتِلُونَ أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إلا يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قليل فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك, فأولئك أصحاب منه صالحات أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين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 تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم إخراجهم أفتنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى شذ العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب بَعْضٌ مِنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ مُنْصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِرُسُلٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اتَّقُوا كُلَّ مَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ بِمَا, لا تهوى أنفسكم بما لا تهوى Ku mustakberum, fafriqan kazzabum, fafriqan kazzabum, wafriqan taqutulun. Waqalul qulubuna gulf, balalalhum Allah bikkufirhim, fakilam ma yuminun, wlam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 mereka sendiri, ayah mereka, ayah mereka sendiri, ayah mereka sendiri, ayah mereka sendiri, ayah mereka sendiri, ayah Mereka lalu bersumpah dengan apa yang Allah turunkan. Mereka berkata, "Kami bersumpah dengan apa yang Allah turunkan. Mereka tidak beriman dengan تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ من بعده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 قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم Tugun dari Allah, kalicat, min duni masifat manu, fatmanu al maut, in kuntun fadil, walaiyatmanu abadan, bima Allah ialah Maha Mengetahui orang-orang yang ولا تجدنهم أحراص الناس على حياة. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة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 بل أكثرهم لا يؤمنون، ولم ما جاءهم رسول من علم الله مصدق لما معهم نبذ فري.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 فتنة حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به tidak ada yang melainkan dengan Allah, dan mereka belajar apa yang tidak berbahaya bagi mereka dan tidak menghafal. Dan mereka telah mengetahui siapa yang لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كانوا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 وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَادَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا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 Wa aqimu al-salata wa atu al-zakaah Wa maa tuqaddimu l'anfusikum min khayr Tajidu hu hu inda Allah Inna Allah bima ta'amalun basir Wa qalul دخول الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل ها تعرضرهن لكم ان كنتم صادقين بل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله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 دعوها شفاعه ولا هم ينصرون وإذ بتلى ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمام قال و قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم عيل انطهر بيتي انطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود واذا قال ابراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا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 مسؤولا منهم يتلو عليهم اياتك يترو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ومن يرض عن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 ووصَّبْها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ لَكُمُ الدِّينُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَن تُمْصِلِمُنَ أَمْ كُن إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا, قالوا نعبد إلهك وإله آباتك وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم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 inna billahi wamaa unzila ilaina wamaa unzila ila ibraheem wamaa unzila ila ويعقوب والأسباق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Fatin amanu bimil ma'aman tum bhihi, fadhehtado. Waatin tawlaw, fatin nama hum fi shifaq, fasyakfi kahum Allah, fasyakfi Sami'ul Alim, sabrullah, dan apa yang lebih baik daripada Allah sabr, dan kami adalah ما عيلة وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أملا ومن أظلم من من كتم شهادة علده من الله وما الله ما تعملون؟ تلك أمّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء. تهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم Meto, dan squali, tukono shuhada' a'ala' an-nas, tukono shuhada' a'ala' an-nas, waiyakun al-Rasul 'alaykum shuhida', waa majalna al إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينطلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله سَلَرَوْفُ الرَّحِيمِ قَدْ نَرَتَّ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاةِ فَلَنُوَلِيَنَكَ قِبَلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا انْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ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 Dan dari orang-orang yang beriman, yang datang kepada Kitab mereka mengetahuinya seperti mereka mengetahui anak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 فلا تخشواهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلّمكم الكتاب والحكمة ويعلّمكم ويعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون فذكروني أذكركم وشكروا لي ولا تكفوا يعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعروا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 كثير <تصفيق> الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك, أولئك عليهم لعمة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب Tak f g n h m u l g z a b w l a h m y تي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما وَبَسَّفْتِهَا وَبَسَّفْتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِفِ الْيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايَ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لَآيَاتٍ لقوم يَعْقِلُونَ